أعوذ بالله الرجيم بسم الله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ أولا مع شرح الجرومية بإذن الله جل وعلا وطبعا إحنا انتهينا في المرة السابقة من الحديث عن إعراب الفعل الماضي وفعل الأمر وتكلمنا عن أحوال بنائهم وتكلمنا عن الأول حالة من حالات إعراب الفعل المضارع وهي حالة الرفع وده الأصل فيه إذا لم يسبق بناصب ولا جازم وقلنا أنه إذا سبق بناصب فينصب وإذا سبق بجازم يجزم ونبدأ النهاردة باذن الله على درسنا مع الحديث عن نواصب الفعل المضارع يقول ابن أجروم عليه رحمة الله فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. يباخد برا. يقول النواصب كم يا مشائخ؟ ها أجيبونا النواصب كم؟ عشر. نواصب كم؟ عشر. طيب. يقول إيه النواصب يقول وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواوي وأو نكررها ثانية يقول فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولا كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواوي وأو جاي فهو الآن يقول إن النواصب عشرة طبعا عرفنا إن النواصب عشرة عن طريق الاستقراء لأن علماء اللغة تتبعوا يعني كلام العرب فوجدوا أن الفعل المضارع ينصف إذا سبق شيء من هذه النواصب العشر التي ذكرناها طيب نبدأ معها مع هذه النواصب أولها يقول وهي أن أول هذه النواصب العشرة يقول أن وأن كما سبق تكلمنا قلنا هي حرف توكيد. قلنا ان أن ده الحرف الأول نقول هي حرف توكيد ونص واستقبال حرف توكيد وايه ونص فلذلك احنا بنقول ان ان حرف توكيد ونص توكيد لانها ايه معنى الفعل ونص طيب معلش احنا بنقول إن, ان هذه هي ان المصدريه يعني الصواب إن, ان هذه الاولى التي نتكلم معها الان هي ان المصدريه ان هذه اللي نتكلم معها هي ان المصدريه مش ان المؤكده طيب ان المصدريه يعني يعني بنقول ان حرف مصدر ونصب حرف مصدر ونصب يعني بمعنى انها تؤول وما بعدها على تاويل مصدر فانت مثلا لو تقول أحب أن تفهم فقولك أحب أن تفهم هتقول ان, إن تفهم فعل مضارع منصوب أن وعلامة نصبه الفتح وأن تفهم على بعضها تقول في تأويل مصدر يعني كان تقديرها أحب فهمك ويبقى المصدر المؤول أو المنسبت من أن والفعل المضارع هيبقى هو هنا في محل رفع الفاعل هيبقى هنا في محل رفع فاعل فيبقى ده معنى كلمه ان احنا بنؤول يوم بعدها مصدر ومثل قول عز وجل ليس البر ان تولوا ان تولوا وجوهكم فنقول تولوا فعل مضارع منصوب بام وعلامه نصبه حذف النون لانه من الامثله الخمسه وأن تولوا في تاويل مصدر يبقى تقدير الكلام ايه توليتكم يبقى ليس البر توليتكم وجهكم قبل المشرق والمغرب فلذلك سميناه حرف مصدر لانته أول وما بعدها على أنها إيه؟ على انها مصدر للفعل الذي جاءت منه فانت لو قلت مثلا أن تعلم يبقى التاويل علم أن تفهم يبقى التاويل فهم أن تقرا يبقى التاويل قراءتك وهكذا فلذلك تؤول هي وما بعدها مصدر من الفعل الذي جاء بعدها فلذلك سمناها مصدر منسابك من أن والفعل المضارع فده معنى إن هي حرف مصدر طيب وهي نصب تكسب الفعل المضارع النصب لأننا قلنا أن الفعل المضارع بعدها يكون منصوب أبدا واخدوا بالك ومشايا أن في اللغة العربية تأتي على أحوال لأن أن طبعا لأ شروط علشان تعمل النصب للفعل المضارع طبعا أول شرط لأنها تكون مصدرية فلما نقول شرط ان انها تكون مصدريه عشان تعمل في الفعل المضارع يبقى معنى كده في ان اخرى غير مصدريه لذلك اقول لكم ان ان في الفعل في أن أن في اللغه العربيه على اقسام او انواع اول نوع فيها في ان بنقول هي ان يعني يقول عنها المفسره نقول ان المفسره وزي ما بيقول انها تكون مفسرة بشروط معنى كلمة مفسرة يعني ايه يعني انها تبين حالة منبهمه أو نحوه أو يعني توضح شيء مثل قول الله عز وجل في اوحينا اليه ان الفلك فهي بتبين ايه الوحي اللي اوحي إلى الى نوح عليه السلام فبينت ان الوحي الذي اوحي إليه ان اصنع الفلك فأنت لما تيجي تقول أن هنا تقول أن هنا هي تقول أن هذه تفسيرية لأنها فصرت الوحي الذي نزل على نوح عليه السلام في هذا الموطن بأنه الوحي إليه بأن يصنع الفلك. فالذي بنسميها تفسيرية لذلك أن متى تكون أن تفسيرية واكتب ذا عندك شروط عشان نعرف أنا بك شخص عايز أعرف أن أندي تفسيرية فمتى نعرفها فاكتب عندك شروط أن أن تكون تفسيرية لنعلم أول شرط أن يتقدم عليها جملة يبقى عليه لازم يكون قبل ان جملة جمله مش كلمه طبعا لما اقول لك يخرج ان يكون قبلها اسم يخرج ان يكون قبلها كلمه يخرج ان يكون قبلها حرف لازم تكون جملة كامله قبل منها فانت مثلا نظرت اللي معانا فاوحىنا إليه ان الفلك فانت لما تيجي تتكلم او تقول مثلا اوحى ها تقول فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك ونا هتقول ضمير مبني في محل رفع فاعل وإليه جر ومجرور متعلق أو حينة على أنه مفعول به لا يعني في محل, في محل نص مفعول به تمامي بأسي جملة كاملة, جملة كاملة جملة فعلية كاملة سبقت عندنا فلذلك تجد بعد كده يأتيه أن أن يصنع الفلك بنقول لك أن مفسرة بالشرط الشرط الأول ان يتقدم عليها جملة علشان تبقى مفسرة طيب الشرط الثاني يقول أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروف يبقى خذ بالك الشرط الأول جملة ومش أي جملة لازم الجملة دي لها صفات أول شيء في هذه الجملة قالوا أن يبقى فيها معنى القول دون حروف القول يعني دون حروف يعني ما ينفحش مثلا أقول فقلنا إليه أن نسمع الفلك واجع عبر كل إن أن هنا تفسرها لا لزم بما فيها معنى القول مش حروف القول فهنا أو حين فيها معنى القول لأن الواحد شك إن إحنا نعرف إن الواحد هو كلام حقيقي من الله عزوجل ففيها معنى القول لكن ليست فيها حروف القول صراحة يعني ما فش فقلنا لكن فيها فأو حين تمام ونحن ذل فلذلك يقول إن شيطان يكون فيها إيه؟ يكون فيها معنى القول دون حروف الإيه دون حروف القط طيب. الشر... الشرط الثالث قالوا أن يدخل على أن حرف جر لا لفظا ولا تقديرا يعني ما يدخلش عليها حرف جر لأن لو دخل عليها حرف جر سواء لفظا أو تقديرا خلاص هتبقى في هذه الحالة مصدرية وما بعدها يعنيها هتبقى في محل الجر بالحرف اللي دخل عليه فما ينفعش تعرف تفسيرية يبقى علشان أم تبقى تفسيرية مشايخ لابد الآن من شروط ثلاثة الشرط الأول يتقدم عليها جملة الشرط الثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول لدون حروفه الشرط الثالث ألا يدخل عليها حرف جر لا لفظا ولا تقديرا وتعال نشوف فيها أمثلة نطبق فيها الكلام أول مثال طبعا نذكرنا معكم اللي هي فأوحينا إليها نصنع الفلك طبعا قلنا فأوحينا هذه الجملة هي الشيء الثاني أنك لو رأيت فيها معنى القول وبعدين الشيء الثالث أن أن لم, يعني ليست لم يتصل بها حرف جر لا قبل لا لفظا ولا تقديرا فلذلك أعرضنا تفسيريه أو كل النية هي تفسيريه مفسره لمن بهم قبلها في الجمله وكذلك مثل قول جل وعلا واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسول طب انت تعال وإز أوحيد إلى الحواريين هتوصلين معك جمل هتعرف كده هتقول أوحى فعل ماضي مبني على السكون لتصارو ضمير رفع متحرك التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل إلى الحواريين جار ومجرور متعلق بأوحائته تمام يبقى إذا أنت معك جملة كاملة هاي وبعد كده يقول ايه أن آمنوا طب الجملة دي فيها معنى الخبر وفيها معنى القول واللح والحروف القول لأ فيها معنى القول إن الوحي يتضمن قول لكن لم ليس فيه حروف القول يعني فأشتقولنا يبقى فيها معنى القول جاي فيقول أن آمن بي وبرسولي إيب بناقول أن آمن بي ورسولي وأن هذه تفسيرية وجملة آمن بي وبرسولي مفسرة للوحي الذي لمن بهم من الوحي في الجملة التي قبلها فيえば ہےنا كذا عرفنا إيه الوحي اللي موجود في, الإيه في هذه الجملة إيه الوحي الله عز وجل الحواريين نقول آه الله عز وجل أن آمن بي وبرسول إيب با واحد يجي يقول لي آمنوا شي آخر أو أوحي إليهم شي آخر إب با الوحي الذي أوحي إليهم هو أن آمن بي وبرسول. ومثل ذلك مثلا ايضا قول وتعالى وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على الهتكم فكتقدير الكلام ايه وانطلق الملأ منهم فقالوا لكن ما حطش جمله فقالوا يبقى جمله فقالوا دي موجوده ضمن الجملة لكن مش موجود لفظ القول يبقى الجمله دي تضمنت معنى القول دون لفظه وبعدين مسقوطه بجمله ايه وانطلق فعل ماضي الملأ فاعل منهم جار ومجرور طيب انمشوا واصبروا على الهتكم يبقى كان القول المبهم او المتضمن في جمله انطلق يعني انطلق المال فانت تلاقي نفسك بتسال انطلقوا يعملوا ايه انطلقوا يقاتلوا انطلقوا يؤمنوا انطلقوا يكفروا انطلقوا مش عارف كذا حاجه يبقى فيه كذا حاجه مبهمه ما مش عارف ايه اللي هما فعلوه فيهم فجات ان هنا مفسره قالت ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لمكروا الوقت اي انطلقت السنتهم بهذا الكلام تمام يبقى اذا دي ان المفسره اللي, اللي وقعت فيها ايه شروطها كامله يعني فعلى كل الأحوال يعني احنا بنقول ان, إن, آن المفسره هذه مشايخ يعني لا تاثير لها مع الفعل يعني لا تاثير لها مع الفعل لذلك انت بتجد ان الفعل بعدها بيرفع يعني ان المفسره مهمله لا عمل لها هي تفيدنا في المعنى بس لكن العمل الاعرابي ملاش عمل اعراب يعني ليست من ناصب الفعل المضارع لو مثلا ايه قلت مثلا كتاب او يعني ايه كتبت إليك أن أكرم زيت أو أكرم وتبقى فعل أمر أو تقول مثلا كتبت إليه أن يكرم زيت ما تقولش يكرمه بالنصب لكن تقول أن يكرم زيت ويبقى الفعل بعدها مرفوع بالضمة ليه لأنه لم يسبق بنصب ولا جازم لأنه هذه لا عمل لها هذه لا, لا عمل لها خلاص كما شايف معنا ولا إيه؟ معانا طيب فكذا ذكرون بقى ايه شروط ايه شروط ان التفسيرية او شرط ايه يتقدم عليها جمل الشرط الثاني طيب فيها معنى القول دون حروف بقى مش صراحة فيها معنى القول دون حروف القول الشرط الثالث احسن طيب في هذه الحالة عمل ان ايه عملها لا عمل لها فين في الاعراب لكن من حيث المعنى لا عمل ولا لا لا عمل طبعا انت بتستفيد فيها في التفسير بتستفيد فيها في الاصول لكن من حيث الاعراب لا عمل لها الفعل المضارع بعدها ماله هم بعد أن التفسيريه الفعل المضارع ماله مرفوع أحسنتم لانه لم يسبق بناصب ولا جازم أحسنتم طيب فهذه شروط ثلاثة شروط شروط فانتبهوا لها وخذ بالك برضو انت ممكن تقول مثال لي فقط شرط الجر لو قلت مثلا كتبت إلى زيد بأن, بأن فعل الحق فخذ بالك المفروض كتبت إلى زيد هي جملة هي وكتبت إلى هي زيد فيها معنى القول دون حروفه لكن هنا هذه لا يمكن نقول عنها تفسيرية مشايف لماذا أحسن ففي هذه الحالة يتعين أن تكون ان هذه مصدريه لماذا يتعين أن تكون شيء؟ لأن حروف الجر لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء فإزاي يدخل على جملة فيها أن لأن نحن الجملة في تأويل مصدر مؤول لذلك لما قل بأنفع الحق، بأوحيت إليه بفعل الحق خدت انت بالك ويبقى فعل هنا تعريبها انت تقول ايه تقول الاسم مجرور بالباء بل مصدر من أن والفعل اللي بعدها في محل جر بالباء وهذا يتعانى تكون يعني تكون أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع اللي دخلت عليه خلاص يا شايفت ها الكلام ولا ايه طيب جاي طيب يبقى اذا اول انواع ان في اللغه العربيه ان ايه ان المصدريه آآ ان آآ المفسره اللي احنا ذكرناها الان في بقى اهم ثانيه برضه بنقول عنها ان الزائده بنقول عنها هي مشايخ ان الزائده طيب خد بالك الزائدة يعني هما بيقولوا ان زائدة زائده يعني ان هي ليس عمل اعرابي معنى وبيقول بيقول زائده في الكلام لكن الصح ان ما بنقولش انها زائده انما هو بيقول انها جاءت للتوكيد يعني المهم يعني لاش امتى تكون ان زائده يقول في ثلاثه احوال انتبه كده يا مشايخ امتى بتكون الان زائده في كم حاله في ثلاثه احوال اول حاله اذا جاءت بعد لما يبقى شرط انها تاتي اول حاجه بعديه مشايخ ها اول حاله لا تاتي بعد ايه بعد لما مثل قول الله عز وجل فلما أن جاء البشير احزف لا احزف آن كده ما شايف وانتقل جملة هتلاقي جملة مستقيمة فلما جاء البشير صح كده ولا ايه ايه معانا ولا ايه ما شايف طيب يبا ايزا فلما جاء البشير ينفع تقول الجملة يبا ايزا بيقولوا عنها زائدة لماذا لأننا صح حذفها لكن لا شك انها جاءت لفائدة لان القران لا يزيد هكذا هباء لذلك يقول فلما ان جاء البشير يعني, يعني بيؤكد المجيء فلذلك نقول يا زائده مؤكده خلاص كيف يا مشيئ يبقى الحاله الاولى ما تاتي بعد ايه بعد لما الحاله الثانيه ان تقع بين الكاف اللي هي حرف الجر وبين الاسم المجرور بالكاف يعني تزاد ما بين الكاف وبين الاسم المجرور خد بالك انت تقول مثلا زيد كالاسد الكاف هنا داخله على ايه يا مشايخ للكاف داخله على ايه على إيه؟ كلمه ايه كلمه الاسد خد بالك لو انت زدت ان بين الاثنين تبقى دي زايده تقول ايه تقول زيد كانه اسد مش بتشديد النون ما تقولش كانه لان لو كانه دي هتبقى من اخوات ايه ها لا كأن من أخوات إيه من أخوات إنه يبقى, يبقى أخذ بالك جسمها إيه؟ هتقول كأنه أسد مش كأنه انتبهتوا يبقى كأنه أسد يعني إيه يعني النون مخففة النون بتاعتها ساكنة مش مشتادة خلاص كما شايف لذلك يقول كأن إيه؟ كأن ظبية تنطعطوا إلى وارق السلم كأن ظبية هي قصلاه إيه كظبية تمام؟ فأن هذه اللي هو دخلوها معها أو كأن أسد أو كأنه أسد، فأن هذه بنسميها أن هي مشايخ ان أن زائدة دخلت ما بين حرف الجر اللي هو الكاف وما بين الاسم المجرور بها، فهذه الحاله الحالة الثانية لزيادة لزيادة الإ لزيادة أن إذا جاءت بعد الكاف ما بينها وما بين الاسم المجرور بها تقول تقول مثلا كان كأن زيد أسد تمام كان ز... كان علي كريم وهكذا تمام كان محمد كان محمد فاه... ف... فهمن أو فهم او ونحو ذلك ماشي ففانت فبيب... بتقول كان ويبقى الاسم اللي بعدها برضه هيبقى مجرور بس هنا في الحاله دي اللي احنا لما بتتكلم فيها هتقول ان أن هنا زائدة ما بين الكاف وما بين الاسم الذي يجرب الايه مشايخ بالكاف خلاص كده مشايخ طيب الحالة الثالثه اللي هي تقع فيها زائدة ان تقع بين القسم ولو خلاص كده مشايح يعني تقع ما بين القسم وما بين لو نحو مثلا قوله أقسم بالله اللو أتاني زيد لأكرمت فتقول أقسم بالله اللو احذف أن كده تقول اقسم بالله لو أتاني زيد لأكرمت صح كده مشايح فيبقى تزاد في كم حاله كده مشايخ تزاد في ثلاثه احوال تزاد في كم حالة ها تزاد في كم حالة ثلاثه أحوال اول حاله تكون بعد ايه بعد لما الحاله الثانيه بين الكاف والاسم المجرور الحالة الحاله الثالثه بين القسم وبين ايه وبين له جاي يبقى دي الاحوال الثلاثه اللي اتوزات فيه يبقى اذا كده عندي ان ايه وان ايه ما تنسوش ان الاولى أ... أ... ماشي قال المصدريه دي معانا خلاص غير المصدريه ان ايه الثانية التفسيريه الثالثه الزائده يبقى اذا عندي مصدريه عندي تفسيريه عندي يا مشايخ عندي زائده تمام عندي ان رابعة بيسموها ان المخففه من الثقيله انتوا عارفين ان واخواتها منهم ايه ان ان فعندك ان ايه بالتجديد الايه النون ففي ففي ساعات بتاتي مخففه فبتقول أن بدل ان يبقى أن بنقول انها مخففه من الثقيله وتبقى في الحاله دي من الحروف الناسخه من اخوات ام من اخوات ان خلاص كده مشايخ طيب آآ آآ متى تاتي مخففه من الثقيله مشايخ ها معايا ولا مش معايا تأتي مخففة من الثقيله اذا تقدم عليها ما يدل على العلم اذا تقدم عليها يا مشايخ ايوا يبقى لو تقدم عليها ما يدل على العلم يبقى هذه يجب في اللغه العربيه ان تكون مخففه من الثقيله مثال قول الله عز وجل علم ان سيكون منكم خد بالك علم ان سي... سيكون منكم عارفين الايه هيا مشايخ شيخ عارف ولا لا هيا معايا مش معايا سامع معانا طيب علم ان سيكون, سيكون منكم مرضى واخرون الى اخر الايات طيب خد بالك لو انت نظرت قبل كلمة قبل قبل ان في عندك كلمه ايه علم يبقى اذا ان هذه تكون ايه مشايخ تكون يعني أن هذه أتعال تكون إيه؟ زائدة ولا تفسيرية؟ أحسنتم لا زائدة ولا تفسيرية مخففة من الثقيلة يبقى هذه إنا وأخواتي يبقى أنا كده لما أقول سيكون دفع ليبقى أنا محتاجة يدورناها على إيه مشايد؟ على اسم لا مش على فاعل على اسم لأن أنت عندك أم طالما مخففة من الثقيلة يبايزا لها إيه؟ اسمها ولها خبرها صح كده مشايد؟ هيا معانا ولا مش معانا طيب جاي يبقى اذا انت لما تقول ان سيكون عشان يطلع اذا عندك ان الفعل ايه فعل مضارع او سيكون وبعد ان ورغم ذلك جاء ايه جاء مرفوع لان هذه ليست ناصبه خلاص كده ولا ايه مشايف معانا ولا مش معايا ولا ولا المسائل ساحت معاك طيب جاي الحمد لله طيب يبقى اذا يقول علم ان سيكون ايه سيكون منكم مرضى تمام يبقى كأن تقدير الكلام آآ آآ أنه يقول علما أن مرضى سيكونون منكم يبقى مرضى دي هتبقى هتبقى اسم إن وسيكون هايبقى داخل جملة جملة سيكون كاملة هتبقى دي في محل إيه رفع خبر إن مقدم ومرضى وما بعد هتبقى في محل إيه نص اسم إن مؤخر وكذا وما بعدها يبقى معطوف عليه خلاص يا الشيخ طيب جاي الحالة مثال آخر قول لها الزعجل افلا يرون الا يرجع اليهم إيه؟ قولا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا طيب فين اين هنا ماشيه احسنتم في لأ ان لا لانها اصلاه ايه لا صح كده وازي ان المخففه في الله جايز كده ممتاز كده ماشيه طيب الجمله اللي قبلها جمله ايه يرون يرون دي العلم ولا لا؟ أحسنتم لأن علم وراء بمعنى اليقين بف معنى كلمة العلم مش المقصود اللي هو المعرفة نعم المقصود اليقين فهمتم يا مشايخ معنى كلمة العلم مش المقصود المعرفة نعم المقصود إيه المقصود اليقين يبقى فيه معنى اليقين لذلك انت تقول إيه أأ أأ, آآ فلا يرون أشكال لأن الفعل المضارع يرجع بعدها جاء جاء مرفوعا لأن أَل هنا مهملة وأن هذه ليست من النواس لأن هذه أن اللي من أخوات إيه من أخوات إنا فلذلك بيا يحتاج إنك إيه تبحث لها عن اسمه وتبحث لها عن خبره وكذا خلاص كذا مشايخ طيب طيب مثال آخر مثلا قول الله عز وجل علمت أن قد يقوم زيد ها تقول علمت أن قد يقوم زيد ها الجملة اللي قبلها فيها معنى إيه أحسنتم هذه فيها جملة علم بأن هذه تعنيها تكون إيه مخففة من هي مشا مشايخ مشا... من السقيله ويبقى يقوم هنا فعل مضارعات لا إماله تلا فعل مضارع مرفوع لماذا لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم هل بتعمل بتعمله ولا قاد مش أنا المصطريه اللي ينقصني دي هذه أنا المخففه من الإيه مخففه من هي مش عارف من السقيله أحسنتم لا إعراب له مهمله الحروف لا محل لها لذلك أنت تقول أصل الكلام تقديره إيه؟ تقول علمت أن زيد أن علمت أن زيدا قد يقوم علمت أن زيدا قد يقوم ويبقى زيد هنا هو اسم أن مؤخر وجملة قد يقوم تبقى ايه خبره ويقوم هيبقى فعل مضارع مرفوع بالضمه لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم ويفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ويبقى جمله قد يقوموا الى اخره نقول ايه في محل ايه في محل رفع خبر ان خبر ان خلاص كده مش هي يبقى طيب الجملة الجمله تقول علمت ان قد يقوم زيدا ويبقى زيدا هنا تعربها ايه تعريبها اسم الاسم ان اسم أنه. خلاص كده مش هي طيب وطبعا الامثله في هذا الباب كثيره جدا يا بس يبقى اذا شرط عشان شرط ان انها تكون مخففه من الثقيله وجوبا أن تسبق بجمله فيها معنى ايا مشايخ فيها معنى العلم أو اليقين لذلك تقول علم افلا يرون افلا يعلمون افلم ييئس افلم يوقنوا افلم يستيقنوا ونحو ذلك كل فيها المعاني التي فيها علم أو يقين أو نحوها خلاص ايا مشايخ طيب الحاله الثانيه بقى مشايخ اذا سبقت بجمله فيها معنى الظن مش العلم خلاص كده يبقى الجمله الأولى يبقى الحاله الاولى اليقين الحاله الثانيه ايه جاي اذا سبقت بجمله فيها معنى معنى الظن مثل قول الله عز وجل احسب الناس ان يتركوا أحسب هنا ها ده يا علم ويقين يعني ولا ظن ظن لذلك ان هذه النصوص فيها وجهين يا مشايخ في اللغة العربي يجوز انك تخليها مخففة من الصقيلة ويجوز ان انت تخليها مصدري لذلك يصح تقول أن يتركوا وتقول ان يتركوا فعل مضارع مجزون بأن منصوب بأن وعلامة نص بحزف النون لأنهم الأمثلة الخمسة ويصح ان تقول في غير القرآن أن يتركونا وتقول ان يتركونا فعل مضارع مرفوع بسبوط النون لأنهم الأمثلة الخمسة خلاص كده ما يبقى خذ القاعده القاعده بتقول ايه اذا سبقت ان بعلم فهي مخففه من الثقيله اللي هي اخوات ان وجوبا يعني ما فيهاش وجه ثان واذا سبقت بظن واذا سبقت بظن يجوز فيها الوجه يجوز ان تكون مخففه من الثقيله ويجوز أن ان تكون ايه مصدريه طيب. الخلاصه الان بقى خلاصه المبحث الاول ده مشاهد ان ان كده لا كم نوع في اللغه العربيه اربعه كم نوع اربعه انواع اول حاجه المصدريه اول شيء ان المصدرية شرطي التاني حاجه ان التفسيرية ثالث حاجه ان الزائدة رابع حاجه ان المخففة من الثقيله احسنتم طيب ايه اللي بينصي بالفعل المضارع في هذه الأربع ايه اللي بينصي بالفعل المضارع في هذه الأربع المصدرية فقط أحسن وما عدا ذلك الفعل المضارع بعدها مرفوع لماذا؟ لأنها ليست من النواص ولا الجوازي خلاص يا شيخ طيب كويس خالص إنت يعني خد بالك المصدرية كثيرة وهي الأصل عشان كده ما مش هنجيب لك حالات المصدرية لكن هنقول معادة حالات البقيني بديه مصدرية خلاص كده مش اخت؟ طيب كويس نبقى إذا عايزين بقى نعرف بقى كده إجمال عشان للم المبحث ده قان التفسيرية امتق لها كم شرط عشان تبقى تفسيرية ثلاث شروط أحسنتم أول شرط تسبق بجملة شرط الثاني أن يكون فيها معنى القول دون حروفه أكذ من هذه عشان كذا لو لقيت جملت قبل منها قال زيد أو قلت كذا يبدي على طول أن مصدره لأن في في لفظ القول مش معناه احنا شرطنا معنى القول دون حروف الشرط الثالث ألا ألا يدخل عليه حرف يجر لا لفظا ولا تقدير أحسنتم لو وجد الشروط الثلاثة دي دي تفسيرية طب كويس التأني الثانية اللي هي آن الايه ازاي ده بتوزاد في كام حاله في ثلاثه احوال كويس ممتاز اول حاله اذا جاء بعد لما توزاد بعد لما الحالة الثانية تزاد ما بين الكاف والاسم المجرور بها ثالث حالة تقع بين القسم ولو وخد بالك هذه زائده لا عمل لها إعرابي لكن من حيث المعنى معناها التوكيد خلاص كده يا مشايخ معايا ايه طيب والقسم الثالث اللي هي أن المخففة من الصقيلة متى تكون مخففة من السقيلة وجوبا إذا تقدم عليها معنى العلم أو اليقين كويس خالص ومتى يجوز أن تكون مخففة من الثقيله أو مصدرية أحسنتم طيب إبادية. إبادية أنواع أن في اللغة العربية كلها دي فايدة مهمة جدا بها دي أنواع أن في اللغة العربية خدوا بالكم كده مشايخ أن المصدرية هي وما بعدها في تأويل مصدر وطبعا عرفنا يعني في تأويل مصدر تمام كده مشايخ ودي اللي من نواصل الفعل المضارع بس كويس خالص وأن المخففة من الصقيلة هذه من أخواتك إن يعني تحتاج لاسم تحتاج لخبر ببئس تدخل على جملة اسمية اسم وخبر وليس العمل مع الفعل المضارع ودي طبعا فائدتها التوكيد كمعرفة أن التفسيرية فائدتها التفسير وأن الزائدة فائدتها التوكيد والتفسيرية والزائدة لا عمل لها من ناحية الإعراب الاثنين ما لهمش عمل من ناحية الإعراب خلاص جاء مشيت يبقى لهم عمل من ناحية الإعراب أن المصدرية وأن المكففة من السقين أما الزيدة والتفسيرية ليس لهم عمل إعرابي ها. المسائل كده متضحة ولا حسيت أن كله دخل في بعضه خلاص يعني متضح إن شاء الله ده مبحث من المباحث المهمة يعني حافظوا عليه وعبوا عليه بالإيه بالنواجز بإذن الله جل وعلا طيب يبقى إذن لم سألك أأما بنقول بأن أي أي أن التي تعمل نصب بالفعل المضارع يبقى إذن الشرط الأول أنها تكون مصدرية ذا الشرط اللي إحنا بنشترطه علشان تعمل النصب في الفعل المضارع أن تكون مصدرية ما عدا ذلك لا عمل لها مع الفعل المضارع خلاص كذا مشكلة طيب لما تقول مثلا أحب أن تعرف الحق ها مش عارفه كده احسنت ها يبقى احب فعل مضارع لا لانه لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل باخره شيء فتقول مرفوع بضمه ظاهره احسنت ها جاي استنى بس استنى استنى لحظه بس احب فاين الفاعل أحسن. يب... احسنت يبقى احسنت الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا كويس احسنت ان حرف مصدر ونصف احسنت ممتاز جيد ماشي ممتاز وجمله ان تحب بها تقول ايه في تاويل ايه ألا أحب أي احب احبه أي احسنت حبك يا زيد تقول هذه الجمله وعلى بعضها لجملة هي جمله ان بمعموليها نقول ان إيه ايه في محل نصب مفعول به لاحب الاولى خلاص كده ماشي طيب ومثل مثلا جمله احب ان تفهم فتقول احب فعل مضارع مرفوع بضم ظاهره وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وأن حرف مصدر ونص وتفهم فعل مضارع منصوب ب وعلامة وعلامه نصب الفتحه الظاهرة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت وتقول جملة أن تفهم على بعضها في محل نصب مفعول به لجملة أحب الأولى وتقدير الكلام أحب فهمك لأن أن وتفهم هذه في تأويل مصدر خلاص يا مشايخ عرفتوا ها ننتقل بقى ولا إيه ولا لسه أن فيها حاجة طيب الحمد لله طيب الحرف الثاني أم معنا بعد أن حرف ماذا هه اه صح صح كده معانا مشايخ ما مش مننا أحسن مننا يبقى الحرف الثاني بعد أن حرف ايه حرف لن أحسنتم جيد خذوا بالك المشايخ أو خذوا بالكم المشايخ أن هذه بنقول فيها ايه بنقول فيها حرف توكيد حرف نف ونص واستقبال هذه بنسميها حرف يا مشايخ واستقبال استقبال نفي ونصب واستقبال هذه الثلاثة معه طيب أما كونها حرف نفي لأن الجملة فيها منفية لما تقول لن يقوم زيد يبقى أنا كده بس بيتقيام لزيد ولا بمنفي عنه القيام يا مشايخ يا مشايخ لن يقوم زيد بثبت القيام ولا بمنفي يا مشايخ بس ولا بمنفي طب أنا سمحت اثنين الثالث فين <تصفيق> انت ساكت لها شيء حماد ها ها ها بنقول لن يقوم زيد الجملة زي مسبتة ولا منفية يا رجل مسبتة ولا منفية هو الوحد ما عرفش يقطعك وفالس كده صحصحين كده دايماً طيب كويس يبقى اذن من في يبقى معنى قولنا ان حرف نفي لانه تكسب الجمله معنى ايه مشايخ معنى ايه معنى النفي أحسنتم طب لما اقول لن يقوم زيد يبقى لن يقوم زيد امبارح ولا اول امبارح يا مشايخ امبارح ولا اول امبارح الان ولا في المستقبل انا لما الآن الان وانا قلت لن يقوم زيد الان انا قلت لن يقوم زيد وسكتت الان دي من عندك انت بقى جبتها منين ولا ما اعرفش ها يا مشايخ اجيبونا مشايخ ها يبقى اذا دائبه تفيد ان النفي ده في المستقبل لذلك قلنا حرف نفي وايه واستقبال صح كده يا يبقى اذا قلنا حرف نفي واستقبال الشيء الثالث إن فعل يقوم ما لو مشايخ هنقول منصب لأنه علامة نصب الفتحة الظاهرة يبقى إذا عملت إيه الفعل أكسبته الرافع ولا أكسبته الجز يا مشايخ أكسبته النصب طيب جيد يبقى إذا يبقى أن حرف نفي لأن تكسب الجملة معنى النفي واستقبال لأن تفيد النفي في المستقبل ونصب لأنها تكسب الفعل الايه النصب أو تكون من أدوات نصب خلاص كده مش هيف يبقى اذا ازاي قلنا انها حرف إيه؟ نفي واستقبال وايه ونصب يبقى اذا الان هذه حرف ايه بسرعه كده مش هيف بسرعه لم اسمح حرف ايه ان حرف ايه جيد يبقى اذا الحرف نفي ونصب وإيه واستقبال أحسنتم طيب والفعل المضارع بعدها منصوب به منصوب ب بحسب يعني على حسب اقسام النصب يعني أيه. طيب مثل مثلا قول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون نعوذ بالله ينفعكم ها. أحسن وعلامه نصبه اي ها خطا احسنت الكاف من ضمائر النصب لا ضمائر الرفع في محل نصب مفعول به اين الفاعل احسنت ضمير متصل وجوبا تقديره انتم احسنتوا انتم ما شاء الله هوت خلاص بيته في اللغه العربيه ما شاء الله ربنا يخلصك ان شاء الله طيب جيد طيب. طيب تقول مثلا لن ينتصر المشركون ها جيد احسنت جيد طيب خدوا بالكم كده مثلا قول الله عز وجل لن تبلغوا ضري فتضروني في الحديث يعني لن تبلغوا ضري فتضروني أي نعم جيد ها تبلغوا احسنتم لانهم من الامثله الخمسه شيخ حماد انا مش سامع صوتك ليش شيخ حماد انت رحت فين طيب طول الوقت ده مش شايفني الحمد لله ولا ايه انا مش شايفك صحيح بس بسمع يعني لسه الحمد لله يعني ما بسمع معانا خلاص طيب ماشي يا بس اسمعني صوتك كده شيخ عادل جاني اسمعك ولا لا طيب جاي ماشي تبغى احسنتم طيب جيد في قول الله عز وجل لما قال ايه لموسى عليه السلام قال لن تراني ها ها احسنت ها عرف الجوز مع الفتحه المقدره ليه منع من عمزورها ايه احسنت اشغال المحل بحركه المناسبه أحسنت. والياء ضمير مبني في محل نصب جيد ضمير مبني في محل في محل رفع فاعل زي المتكلم أحسن في محل رفع فاعل طيب هل هنا برضو في مساله مشايخ هل بال الايه ديت اللي هي لن تراني هل معنى ذلك ان الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره زي ما بيقول الجمال المعتزله واهل التعطيل وغيره دي بقى عنها عندنا في في اللغه او في النحو يقول ان النفي بلن يفيد التaqid لا التابيد خلاص كده مش شايف النفي بلن النفي بلن يفيد التaqid لا التابيد الا لقرينه يبقى الاصل في في النفي بلن إنه نفي لمده محدده مؤقتة مش نفي على سبيل الدوام خلاص كده مشايخ لذلك ابن مالك يقول ايه ومن راى النفي بلن مؤبده فقوله ردد وسواه فاعضده يعني اللي يرى ان النفي بلن مؤبد رد قوله واللي يرى انه غير مؤبد ده لتعضد وتقوي قوله وطبعا هم بيستدلوا على كده بقول الله عز وجل ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم اعرفوا يا مشايخ ها ولن يتمنوه يتمنى التعذر احسنت ولا يتمنوه طيب وين الفاعل اصلا احسنت جيد طيب يقول ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أي منذ الموت طيب وجاء طبعا في الآخرة وفي النار قالوا يا مالك ليقضي علينا إيه رب قالوا يا مالك ليقضي علينا رب جيد يا طيب مثال أأ طاود طبعا يدل إن النفي لم يكن على سبيل الدوام يعني لأن لو كان خلاص مش تمنوه أبدا ما كانش ينفع يقول هذا القول في الله فمعنى كان النفي مؤقت طيب مثال تاني أو دليل تاني بيقولوا إيه قول الله عز وجل في شان مريم قالت فلن أكلم اليوم إنسيا طيب أحسنتم طيب خد بالك وقالت لك فلن أكلم إيه اليوم يعني يعني لن أكلمه في هذا اليوم لكن سأكلم في الغد يبقى معنى ذلك إن النفي بلن إيه مؤقت مش على سبيل التأبيد لو كان على سبيل التأبيد ما كانش إيه؟ ينفع يخلو مؤقت كده وخذ بالك وحتى في جملة ولا يتمنوه أبدا لو كانت لن تفيد التأبيد ما كانش ينفع يقول أبدا ولا كان يبدأ من اللاغ كده كذا مشايخ أنتم واقدين بالك كل بقوله بقول ولايه الجملة الآية الأولى قد تقول لو كانت لن لوحدها تفيد التأبيد بكلمة أبدا ما لاش لازمة كان يقول ولي يتمنوه بما قدمت أيديه صح كده لكن لما قال ولي يتمنوه أبدا أفاد أن لن لوحدها لا تفيد التأبيد في النافي وإنما تفيد التأقيد في النافي ودي طبعا لا أمثلة كثيرة فلم أكلم اليوم أمسية لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فجعلوا للنفي مدة أو أجل محدد يعني فبيقولوا لنا لو كانت للتأبيد ما كانش ينفع تبايع محددة بأجل محدد خلاص كلام الشيخ فمعنى الله حددت بأجل يدل على أنها ليست للتأبيد وده طبعا دليل لها مش من باب العرب دي من باب الأصول بس هذه فائدة تتأخذها معكم يبقى الفائدة أن النفي بلن يفيد إيه يفيد الطاعة جد يبقى اذا احنا كده خدنا منواصب الفعل المضارع اول حاجه ايه ان ان بس كده اه يبقى حدده كده يبقى ان المصدريه يبقى ما تقولش ان ده في اربع انات في اللغه العربيه في اربعه ان لازم تحدد اي واحده فيهم صح كده مش شايف لازم تقول ايه لازم تقول ان كذا ان المصدريه طب وثاني حاجه لن احسنتم جيد طيب ثالث حرف من الحروف اذن اذن الحرف الرابع الثالث من نواصي بالفعل المضارع مشايخ. اذن جيد واذن هذه يعني بيقولوا عنها ايه حرف جواب او جزاء ونص خلاص كده يا مشايخ يقولوا عنها حرف ايه مشايخ ونص طبعاً حرف نصب لأنها من الناصب الفعل المضار، وحرف جزاء أو جواب لأن دائماً تأتي في جملة الجواب. يعني تقول مثلاً زيد يزورك تقول إذا أكرمه. تقول زيد يزورك تقول إذا إيه أكرمه. يبقى لذلك هذه إذا أكرمه جاءت في جواب يا مشايخ في جواب زيد إيه, إيه؟ يزور. تقول مثلاً الرجل يعصي الله تقول إذا يندم. يبقى اسمه جزاء مش جواب تقول ايه بقى العقيبة بتاعته الجزاء بتاعه انها يندم على هذا العصيان خلاص كذا خلاص يبقى جواب او جزاء طبعا المعنى بينهم يعني انت انت بان تستطيع تفرق جواب لو هي هيزي جملة تستدعي جواب في الدنيا جزاء له هاتن امر في العاقبة انها تكون عاقبة كذا خلاص فتقول زيد مثلا لا يطيع والديه تقول اذا يعاق تقول آه آه الطالب لم يذاكر دروسه تقول اذا يرصب فتقول إذن يرصب وإذن يعاقب هذا يقال جواب لكن يقال هذا جزاء لأن هذا فيه جزاء وعاقبه تمام؟ تقول المؤمن يعبد رب تقول إذن يدخل الجن يدخل الجن تمام يبقى ذي كل اسمه حروف جزاء تمام لكن يأتي جواب في عدا ذلك مثلا تقول مثلا إذن زيد مثلا يكلمك تقول إذا أسمعه تقول المدرس يشرح الدرس تقول إذا أفهم وهكذا فمثل ذلك تقول في حرف جواب أنك تجيب عليه على جمله معنا وعلى شيء معين خلاص مشايخي نقول حرف جواب أو جزاء وحرف وحرف نصب لأنها تكسب الفعل النصب طيب طب هل إذا تعمل مطلقا ولا تعمل بشروط يا مشايخ؟ تعمل بشروط. اذا لها لثلاثة شروط للعمل الشرط الاول ان تكون في جمله ان تكون في اول الايه في الجمله ها مشايخ الشرط الاول انها تكون أحسن تقوم... الشرط الأول أن تكون في اول الجمله يعني أو بعضهم يعبر ان يقول ايه في صدر الكلام انها تكون في صدر الكلام خلاص كده مشايخ تمام يعني انت مثلا لو قلت مثلا زيد يزورك فأنت ما هالجواب تقوله إيه إذن أكرمه إذن أكرمه فيبى إذن إذن هنا تعمل لأن جات في في أول الكلام يعني صح كلام شايف توما على مش معايا خد بالك ايه الجملة زي كتبت كده عندك تقول مثلا زيد يزورك غدا أو تقول زيد يزورك فتقول فأنت هالجواب على اللي لك زيد يزورك هتقوله هي إذن أكرمه يبقى زيد يزورك ده من كلام زي من كلام مثلا الشيخ طارق والشيخ محمد قال له ايه اذا يبقى إذن أول كلام الشيخ محمد اول كلمه كانت فيه كلمه ايه ها ها سا طيب ولا إيه؟ ها سامعين كده ولا, مش ها مش ولا لسه مستمر ما مش مش ايه يا مشاييخ سمعلنا ولا ايه شيخ محمد هيا مشايق معنا ولا مش معنا مشايق طيب إذا أعيد ثانيا مشايق انتبهوا معنا إذا إذا نحن بنقول فأن من نواصب الفعل المضارع أن الفاء السببية وواو المعين وذكرنا لها شروط أول شرط أن تكون في جواب لذلك الشيخ يقول الجواب بالفاء والواو يبا تكون فيه جواب. جواب إيه مشايف؟ جواب واحد من أمور التسعة دي. اللي يجمعها الأمر والطلب. إنها تكون جواب أمر أو طلب. اللي هي جواب واحد من التسعة. يبا خد بالك. النفاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا كانت جوابا لأمر من أمور التسعة. دي تتصعيد. فاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا كانت جوابا لأمر من أمور التسعة. خلاص كده مشايفت وطبعا لما نقول فاء السببيه يخرج فاء العطف ولما نقول واو المعيه يخرج واو غير المعيه سواء العاطفه او واو القسم أو غيرها لان الواو لكذا نوع يبقى احنا لما نقول اللي بينصب الفعل المضارع اول شرط ان يكون فاء سببيه او واو معيه الشرط الثاني ان تكون جاء في أمر واحد والامور التسعه دي الأمور الامور التسعه اللي هي مجموعه في قوله مر ودع وانها وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل مر وسل تمنى كذاك قد كامل. مر وسل تمنى كذاك قد حفظتوا ولا لسه؟ طيب اسمعوا عنه كده قلوا كذا مشايخ مع بعض. أجل الأمور التسعة. ها إيه هي؟ النفيو مش النهي. كذلك النفيو قد كمل. خلاص يا مشايخ؟ طيب تعالوا نشوف الأمور التسعة ديت بالتفصيل. يبقى أول, أول موقع تنصب فيه الفعل المضارع فو في الفاعل السببية أو الفاعل إذا كانت جوابا لأمر لكلمة مر مر يعني إيه يعني جواب خذ بالك هتبقى جواب لأمر من أمور التسعة دية جواب لأمر تمام طيب لما تقول مثلا لرجل من الناس تقول له أسلم يبدأ اسمه فعل إيه فعلية مشاهد فعل أمر فعل أمر تقول له أسلم يبقى تقول أسلم فعل أمر مبني على مبني على إيه أحسنتم مبنى على السكون جاي، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوبا تقديره أنت كويس كده تقول له مثلا إيه فتدخل الجنة يبقى الفادي اسمها فايل إيه فايل السببية لأن سبب دخول الجنة إيه أنا شايت إسلامه أحسنتم لذلك سميت فايل السببية لأن سبب دخول الجنة اسلام طيب خد بالك كده تقول طب لما نقول له اسلم فتدخل الجنه جمله فتدخل الجنه دي بنسميها جواب للأمر لأنك كان لما بتقول له اسلم كانه سالك اسلم ليه يعني فانت قلت له عشان تدخل الجنه صح كده يبقى دي بنسميها جواب يا مشرايح جواب الامر يبقى تقول تدخل فعل مضارع منصوب بفاء السببيه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تسألني لماذا نصب ذفاء السببيه أقول لك علشان أن هذه وقعت جوابا لايه جوابا لأمر أحسنتم طيب يبقى ده مسألة لجواب الامر وتقول مثلا تقول مثلا لواحد من الناس أسلم وتدخل الجنة أسلم وإيه وتدخل الجنة تمام يبقى كأنك بتقول له أسلم مع إيه؟ مع دخولك الجنة. تجمع له بين الأمر. وتقول تدخل هنا فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلى نصب الفتحة الضايرة لأنه وقع جوابا للأمر. يبقى إذا الموضع الأول للنصب بفاء السببية وواو المعية إذا وقع جوابا لماذا؟ جواب للأمر. أحسنتم. معرفتُكِ كده المساء. طيب. الموضع الثاني. تقول مرؤ إيه؟ مرؤ إيه؟ وادعوا أحسنتم إذا وقعت جوابا لدعاء ها يبقى الموقع الثاني إيه الدعاء إذا وقعت جوابا لدعاء فتقول مثلا رب اهدني فأدخل الجنة تقول رب اهدني فأدخل الجنة أو تقول رب اهدني فأعمل صالحا طيب لما نقول مثلا رب اهدني تمام رب طبعا هتقول ان منادى لان طبعا اداه النداء عندك محذوفه لان تقدير الكلام تقول يا رب صح كده تقول مبنى تقول منادى مبني على الضم لانه ايه نكره عندك مقصود تقول ايه تقدير الكلام يا رب اهدني فعل امر مبني على ها, ها. يا شيخ اهديني هو فعل الامر ينصب انت اطلعت ثانيه فعل الامر دائما مبني على الصحيح يعني يا اما مبني يا اما مجزوم لكن ما ينصبش خالص فاحنا بنقول راجع عندنا هو مبني مبني على ايه لماذا ها انت قلت مبني على السكون مبني على الفتح مبني على حسب حرف العلم الا لا مبني على الفتح مبني على الفتح ليه بسرعة يا ابني ما ابنى على الفتح ليه؟ بلاش تألق باش اختار ما على الفتح ليه؟ متى يبنى الفعل مضارع على الفتحة ما أو بس طبعا المخففة او المسقالة عندك هنا نون توكيد؟ مفيش نون توكيد يبقى مش مابنى ما على الفتح طيب. اللي قال مبنى على السكون مبنى على السكون ليه؟ عشان مش صحيح الآخر إذا ما ينبعش يبنى على السكون طيب، بفاضل مبنى على حذف حرف العلم لا ليس حرف علم أزياء المتكلم ليه ما شايف هو أصله هو أصله ايه؟ لا ليس كده لا الثانيه هي المؤنثه لا يا شايف لا هذا مبني على حذف حرف العلم والياء اللي فيها زي الياء المتكلم والنون الداخل عليها دي بنسميها نون الوقايه حتى لا ينكسر الفعل خلاص كده مش شايف يبقى تقول ايه فعل اقول ايه بس فعل فعل امر مبني على حذف حرف العلم خلاص كم شايف والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت والياء نعم خلاص كم شايف طيب نعم تقول رب هديني فتقول اهديه تعرفها ايه تقول فعل امر مبني على حذف حرف العله وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والياء ضمير مبني في محل يا مشايخ في محل في محل نصب مفعول به خلاص كده مشايخ طيب انتبه كده مشايخ تقول رب اهدني فايه فادخل الجنه تقول ادخل فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصب الفتحة الظاهره لماذا نصب بفاء السببية؟ لأنها جاءت جواباً لإيه؟ جواباً لدعاء تقول رب اهدني فادخل الجنة أو رب اهدني وأدخل الجنة دي أو دي وطبعاً فاء السببية يبقى إنك تجعل الهدايه سبب في دخول الجنة وهو المعيه يبقى أنت كأنك بتقول اجمع لي بين الهداية وبين دخول الجنة خلاص يا شايت؟ طيب وفي الحالتين يبقى الفعل المضارع منصوب بفي السببيه او او المعيه لان جاء جوابا لدعاء يبقى اذا الحاله الاولى ان هم ياتوا جواب لايه والحاله الثانيه ياتوا جواب لايه جواب لدعاء طيب جيد الحاله الثالثه عندك تقول مر وادعو وايه ونهى يبقى دمنا يبقى ان يأتي جوابا لنا ان هم ياتوا جواب لنا خلاص كده مش ايه تقول مثلا لا تسرح في الدرس فيفوتك خلاص كده مش لا تسرح في الدرس فيفوتك لا تسرح تقول تس... لا هذه لنهي وتسرح فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامه جذب السكون وفي الدرس والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وفي الدرس جار ومجرور متعلق بتسرح فيفوتك فتقول يفوت فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصب الفتحة الظاهرة لانه وقع جوابا لإيه جواب لنا لذلك تقول لا تسرح في الدرس فيفوتك أو يفوتك لكل الأمثلة اللي انتيج بالفاء يصبحنا ناتف فيها بواو المعين بس المعنى يتغير لك ان يبقى واحد خلاص تمام؟ فانتبهوا للمعنى ذاك. يبقى إذا تقول لا تسرح في الدرس فيفوتك فوتك يبقى ما تخليش في الدرس سبب ان الدرس يفوتك وتقول لا تسرح في الدرس ويفوتك بن بنهاك إنك تسرح وبنهاك إن يفوتك الدرس. خلاص كذا مشايف؟ وفي الحالتين الفعل المضارع اللي هو يفوت هيبقى منصوب بفتح ظاهرة منصوب بفِاء سامية والمعيار على متنصب الفتح الظاهرة لأنها وقَلَنَه وقع في الحالتين جواب للنهي. خلاص كذا ها معايا ولا ايه خلاص يا مشايخ ولا ايه يبقى اذا اذا الحاله الاولى ان يقع جواب لامر الحاله الثانيه يقع جواب لدعاء الحاله الثالثه ان يقع جواب لايه لنا طيب الحاله الرابعه ان يقع جوابا لسؤال لذلك يقول ايه مر ودع ونه وسل, وسل يعني يعني يقع جوابا لايه لسؤال يعني جواب للاستفهام خلاص كده مش مثل قول الله عز وجل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا خلاص كده فهل لنا من شفعاء فايه فيشفعوا لنا ها معايا ولا مش معايا مش شايف طيب فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فتقول مثلا فهل لنا من شفعاء ده استفهام صح كده مش شايف طيب يشفع تقول يشفع فعل مضارع منصوب بفاء السببيه وعلامه نصبه ايه حذف النون مش ثبت وينصب بحذف ثبوت النون يا ابني حذف النون وعلامه نصبه حذف النون لماذا لانها وقع في ايه مش شايف وقع في اين وقع في جواب الاستفهام وقع في جواب الاستفهام او سواء وطبع وممكن تقول في غير القرآن فهل لنا من شفعاء ويشفع لنا يبقى كأنك تطلب شيء تطلب الشفعاء وتطلب أنهم إيه؟ يشفعوا إيه لنا وفي الحالتين هايبقى منصوب بفايا السابية وهو المعية لأنه وقع جوابا لسؤال خلاص كده مشيت طيب يبقى إذن أن يقع جوابا لأمر أو لأمر أو نهي أو, إيه؟ أو دعاء أو سؤال كده أربعة رقم خمسة وستة مع بعض اللي هو العرض والحط تقول مر ودع وسل واعرض لحظهم اللي هو العرض والايه والحظ خد بالك العرض مثل ما تقول مثلا الا تستمع الدرس فتفهم والحظ تقول هل استمعت الدرس فتفهم خلاص كده مش شايف يبقى اذا العرض بتقول ألا والحظ بتقول هلا الفرق بين الاتنين إيه؟ إن العرض بتعرض الشيء بس يعني بتعرضه باسلوب رفيق إنما الحظ عرض مع إيه؟ مع طلب يعني الحظ بيكون نوع من العرض بس عرض إيه؟ زيادة شوية كأنك تطلب منه مع عرضك أن يفعل الشيء يعني كأنه يقول عرض مع حس على الفعل يبقى الحظ هو العرض المشمول أو المتضمن للحس على الفعل. خلاص يا <تصفيق> مشايخ لذلك يعني لما يجي لك مثلا ضيفين واحد ضيف ابن حلال يعني انت مش مش معك معاك لو جه ومجاش قوي فبتقول له هلا تنزل عندي فاكرمك يبقى انت بتقول له ايه هلا تنزل عندي فاكرمك يبقى انت ايه بتعرض عليه ينزل ما ينزلش مش فارقه معك، لكن لما يجي لك واحد انت بتحبه زياده شويه ونفسك ان ينزل عندك مش هتقول له بقى هلا بقى بتعرض عليه تقول له هلا تنزل عندي فاكرمك يبقى هنا ده اسمه حظ إنك بتحسه حساً وتدفعه دفعاً للنزول عندك يبقى كأن هو الحظ هو عرض متضمن للحس والدفع على الفرق خلاص كده ده الفرق بينهم المهم النفاية السببية في الحالتين إن الفعل مدارك في الحالتين هيكون منصوب تقول هل أو ألا تستمع الدرس فتفهم أو هل لا تستمع الدرس فتفهم تقول تفهم في الحالتين فعل مضارع منصوب بفائز سببية وعلامة نصب الفتحة الصغيرة لأنها لأنه الواقع جوابا لعرض في الأولى وجوابا لحض في الثانية خلاص كده ما يبقى يقع جواب للعرض أو الحض خلاص يا شايف معنا ولا إيه هيا فهمنا ولا سرحته ايه سرعتم طيب ماشي انت عارف مثلاً لما انت ايه ابلك واحد, صح واحد صحبك يعني أو مش واحد صاحبك يعني اه مش صاحبك يعني واحد اه اه اه عليك السلام اه اه على البيت اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه فيبقى دي اسمها ايه ده اسمه اسلوب عرض انت بتعرض عليه يعني كانك بتعرض الحاجه يقبل ما يقبلش هو حر فانت هنا ما بتدفعوش للايه للقبول لكن بتعرض عرض مجرد يبقى ده اسمه عرض من غير دفع للايه للقبول خلاص كده مشايخ لكن لما يبقى واحد مثلا انت بتحبه مثلا او واحد صاحبك ونفسك ان هو يدخل معك مش هتقول له بقى ايه ألا تدخل معي الى البيت انما بتقول له ايه هل تدخل الى البيت فاكرمك يبقى ده بتمسك فيه زياده شويه خلاص كده العرض بالظبط عامل زي ما تكون بتعزم على واحد عزومه مركبين خلاص يا يعني يدخل ما يدخلش مش فارقه معاك لكن الحظ معناه انك بتعزم عليه وعزومه صعيده يعني انت مش عايزه يطلع من عندك يعني لو ما دخلش هتكلم معاه خلاص كده يا ماشيه اه كده يبقى الفرق بين العرض والحظ فلذلك احنا نعبر عنها هنا نقول العرض هو مجرد ايه انك تعرض عليه امر اما الحظ فهو عرض مشتمل على الحس والدفع على الفعل خلاص كده يبقى بيشمل العرض ويشمل الحس على الفعل يعني اخص... الحظ اخص من العرض اداه العرض الا واداه الحظ هلا بالها خلاص كده يا ماشيه لذلك نقول هلا <تصفيق> طلعت ولا لسه طيب وفي الحالتين الفعل المضارع معها مش هيتفت يعني في الحالتين الفعل المضارع الفعل ضوعة ماروش دعوة اذا كانت عزومة مركبية ولا عزومة صعيدة مش فارقة معها الفعل المضارع في الحالتين هيبقى ايه هيبقى منصوب بفاء سببية وعلامة نصبه على حسب بها اذا كان صحيح الاخر هتبقى الفتحة في المثال اللي احنا ضربناه خلاص اللي هو أكلمك فتقول فعل مضارع منصوب بفاء سببية وعلامة نصب الفتح الجملة الأولى نقول لأنه وقع جوابا لعرض والجملة السنية نقول لأنه وقع جوابا لحظ خلاص كده ما لكن في الحالتين منصوب بالفتح وممكن تشيل الفائز السببية وتحط مكانها واو المعين تقول هل تقول ألا تستمع الدرس وتفهم أو تقول هل تستمع الدرس وتفهم تقول تفهم في الحالتين فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلى متنصب الفتحة الظرى لأنها وقع جوابا لعرض في الأولى وجوابا لحظ في الثاني خلاص كده مشايف بس طبعا من جهه المعنى إن فائة لما بقول لك هل تستمع الدرس فتفهم يبك إني بقول بطلب منك تستمع لأجل أن يكون الاستماع سبب في الفهم لكن مع واول معي هل تستمع وتفهم يبك إني بطلب منك حاجتين بطلب منك انك تستمع وبطلب منك انك تفهم خلاص كده مش ايخ لذلك يفرق في المعنى لكن من حيث الإعراب إعرابهم واحد متضحة ولا يا مش ايخ طيب الحمد لله متضحة اتضح مرة ولا اتضح صعيدة طيب الحمد لله ربنا يكرمك يا رب احنا نحب اهل الصعيد طبعا احسن حد يزعل طيب ما شاء الله طيب نرجع باس مره اخرى نقول يبقى اذا صار عندنا الان ان هو يكون جواب لامر او دعاء او نهي او سؤال او عرض او حظ يقول مر وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو صح كذا يبقى إذا الرقم بعد كده معرفش سبعة ولا كام ولا تمانية الرجاء خلاص كذا مشايف سبعة طيب سبعة تمني يبقى لذلك نقول تمنا وارجل يبقى رقم سبعة التمني تمام ورقم تمانية الرجاء الفرق بين الاثنين مشايف إن التمني يكون في الأمر الإيه؟ الأمر المستبعد المستحيل يعني يعني المستحيل واقعاً وأما الرجاء فيكون في الأمر الإيه في الأمر المتوقع حدوث في الأمر اللي إنت يعني إيه يعني القريب الحدوث لذلك وأداة التمني الأداة بتاعته الأساسية ليته وأداة الرجاء أساسية لعلم وإن كان بعضهم يستعمل مكان بعض بس ده الأشر يعني لذلك تقول إيه ليت الشباب يعود ليت الشباب يعود يوما ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب فالله يا مشايف تقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب معاه لا مش معاه مشايف طبعا ليت ولعل دول من أخوات إيه أخوات ايه مش ايه؟ يا مشايف يا مشايف ليت ولعل من اخوات ايه احسنت يعني بتعمل في المبتدا تنصبه وترفع الخبر لذلك تقول ليت الشباب تقول الشباب اسم ليت منصوب بالفتح بالفتحه لما عمل ان من أخوات إن. تمام ويعود فعل مضارع مرفوع بضمه ظاهرة لانه لم يسبق بناصب ولا ايه جازم والفاعل ضمير مستتر جوازا فيه تقديره هو يعود على الشباب ويوما مفعول به منصوب بإيه؟ منصوب بالفتح وجملة يعود يوما في محل رفع خبر ليته خلاص يا شيخ فاخبره بما فعل المشيب تقول أخبره اخبر فعل مضارع منصوب بفاء السببيه وعلامه نصبه الفتح لماذا نصب بفاء السببيه لانه جاء في جواب التمني طب خد بالك ان الشباب يرجع ثانية ده أمر متوقع عن ولا أمر مستحيل يا مشايخ، أمر مستحيل ب... طبعا بمقاييسنا البشرية لكن طبعا لا يستحيل شيئا على الملك لكن مقاييسنا البشرية والدنيوية طبعا مستحيل إن الشباب يرجع ثاني، يعني لو عمل إيه يعني لو عمل لعمليات الدنيا مش هيرجع يعني ثاني شباب يبقى لذلك ده يسمى أسلوب تمني لأن ده أمر مستبعد. طيب الثامن اللي هو اسلوب رجال زي يقول تمنى طبعا ممكن تقول هنا إيه فأخبره أو أخبره ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب تقول أخبره فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصب الفتحة الظاهرة لأنها وقعت جوابا لإيه لتمني وطبعا المعنى طبعا هيفرقنا لأنك إنك تمنيت أمرين مع واو المعية بتتمنى شيء بتتمنى عودة الشباب وتتمنى أن, أن تتمكن من إخبار بما فعل المشيب يعني. طيب نعم لا مش هتبقى ماشي بس بس هي ما دخلتش عند يعني ما... تقصد يعني فاخبره بجواب للعرض لا فاخبره ليس الجواب لالا لكن جواب لليت ماشي خلاص والا هنا يعني لا محل لها من الاعراب يعني يا هنا مو لا محل لها من الاعراب أي نعم هي لا محل طيب يا مشاييخ انتبه معاك كذا تقول مثلا وده بقى اللي تليها بعد التمن الرجاء تقول مثلا ايه لعل الله يغفر لي فادخل الجنه معاك كذا لعل الله يغفر لي فادخل الجنه تقول الله يبقى اسم لفظ اسم لعلة في محل نص اسم لعل منصوب لانها من اخوات ان تعمل عملها وتقول ايه لعل الله يغفر لي فيغفر فعل مضارع مرفوع بالضمه لانه لم يسبق به بناصب ولا جازم مرفوع بالضمه الظاهره والفاعل ضمير مستتر في جوازا تقديره هو ولي جار ومجرور متعلق بايه بيغفر وجملة يغفر لي في محل رفع خبر لعل وتقول فأدخل الجنة او أدخل الجنة بالفاء أو بالواو يعني تقول أدخل فعل المضارع منصوب بفاء السببية أو واو المعيه لماذا لأنه وقع جوابا لتمني ولا للرجاء لرجاء لأن مغفرة الله أمر مستحيل أمر قريب أمر قريب طبعا أمر قريب يبقى لذلك انت ابتجأ وتستعمله مع, مع الأمر القليل فأداة التمني ليتة وأداة الأيه وأداة التطرجاء اسمها يا مشايخ لعل لا. لكن ممكن تستعمل لعل مع التمني وتستعمل ليتة مع الأيه مع الرجاء وده يتبين من إيه سياق الكلام لكن ده قليل ده استعمال ورد سمعه في اللغة لكن في الحقيقة ايه يعني هو قليل جدا يعني خلاص يا مشاهد. لذلك يمكن تقول لعل الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشي وتقول والله لعلنا يبقى برضه اسلوب تمني مش هتقول رجاء لان عوده الشباب مستحيله فسواء كان ليت او لعل طالما الأمر مستبعد يبقى ده اسم اسلوب تماني. لو كان الامر متوقع يبقى ده رجاء فالفرق بين الامنيه والرجاء ان الأمنية متوقع حدوثها أما الرجاء ف... إن الرجاء متوقع حدوثه اما الامنيه فيستبعد حدوثه خلاص يا مشايخ نعم والأصل في الأداء ان أداة التمني ليتة وأداة الرجاء لعلة لكن يمكن أحدهم يستعمل مكان, مكان الآخر خلاص كده يبقى كده تمن أمور يفاضي الأمر من الأمور التسعة إيه هو مشايخ في أحسن مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد, إيه؟ قد كمل أو قد كمل إيه النفي إنه يقع جوابا لايه جوابا لنا طبعا انتم معنا ولا مش معنا مشايخ انها تقع جوابا تقع جوابا لنا مثل مثلا ما تقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموت فتقول يقضى ها فعل مضارع ها مشايخ فعل مضارع ماله مرفوع مرفوع يقضى منصوب بماذا إيه؟ لن نصيبا فيه لن نصيب انت خدتوا من النصب هذه لن نافيه لا عمل لها يبقى ملاش عمل هذه حرف مهمل لا عمل له في اللغه من حيث الاعراب لكن المعنى يفيد معنى النفي خلاص كده مشايخ يبلنا فيها لا عمل له لذلك تقول يقضى فعل مضارع مرفوع بضم مقدرة وعلى آآ آآ آآ الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره إيه تقديرهم عائد على الإيه؟ على الكفار يعني وعليهم جروا مجرور متعلق بيقضى يُقضى فيموتوا تقول يموتوا فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه حزت النون لينم الأمسلة الخمسة ولماذا نصب نفيا بسبب لانه وقع جواب لنفي يا مشايخ جواب لنا اخيرا وقع جواب وفي خارج القرآن مثلا تقول ايه لا يقضى عليهم ويموتوا مثلاً. أو بلاش كده لا يقضى عليهم و... صح لا يقضى عليهم صح يبقى لا يقضى عليهم الموت تمام وطبعا تقول ويموت ويتبقى يموت هنا فعل مضارع منصوب دواوي المعية وعلامة نص في حز في النون لأنه من الأمثلة الخمسة وهتقول نفس الشيء لأنه وقع جواب لأيه؟ جواب لنا خلاص كما شايف لذلك هم يجمعوها في كلمة, في كلمة مختصرة يقولوا إذا وقع جواباً لأمر أو طلب الأمر معروف والطلب اللي هي الثمانية الثانين اللي هي الأمر وخد بالك البدة جمع لك أسلوب الإنشاء أنتم مش كنا بنقسم الكلام في الوصول لخبر وإنشاء؟ اساليب الإنشاء في اللغة العربية هي هذه الاساليب التسعة المجموعة في هذا البيت اللي هي الأمر والدعاء والنهي والسؤال والعرض والحظ والتمني والرجاء والنبه هذه اساليب الإنشاء التسعة خلاص يا شايف خلاص يبقى اذا هذا البيت يجمع لك أسلوب الإنشاء وفي نفس الوقت يجمع لك المواطن التسع التي ينصب الفعل المضارع مع فاء السبب والمعز وقعت الجواب له. يبقى إذا أسألك الآن متى ينصب الفعل مع الفاء والواء تقول بشرطين. الشرط الأول أن تكون فاء السببية واو المعين. يبقى إذا كانت فاء العاطفة أواء القصف أو واو العطف يبقى لا ينصب معها طيب يبقى ده الشرط اللي ده الشرط الأول. الشرط الثاني ان تقع فاء السبيه او واو المعيه ان يقع الفعل مع فاء السبيه او واو المعيه جوابا لواحد من أمور تسعة وهي المجموعه في قول الشاعر مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النبي قد ايه قد كمله خلاص كم مشايخ طيب جاي يبقى معنا ناصب اخير من نواصب الفعل المضارع وهو آ آ أو خلاص كم شيخ وهو او وهذا هو الحرف العاشر من الحروف التي تنصب الفعل الايه التي تنصب الفعل المضارع خلاص كده شايف طيب طيب يبقى اذن او من نواصف الفعل الايه المضارع بس خذ بالك انها عشان تعمل النصب في الفعل المضارع يعني لها شروط خلاص يا مشايخ الشرط ان تكون بمعنى ان تكون او بمعنى الا او بمعنى الى أنتم معايا ولا مش معايا تمام يبقى اذا علشان تنصب لا شروط من حيث المعنى انها تكون لا يعني تكون أولا بمعنى إيه بمعنى إل أو بمعنى إلى طبعا إل ده أسلوب الاستثناء وإلى ده أسلوب الإلغاء مثل قول قولك مثلا تقول رجل مثلا من نسلك عليه دين فبتقول له لا ألزمنك أو تقضيني ديني لا ألزمنك أو إيه أو تقضيني ديني يعني لا ألزمنك أو تقضيني ديني ها يعني تقول له لا الزمنك الا ان تقضين نديني ولا تقول الا أن تقضين نديني إلى يبقى دي بمعنى إلى صح كده يبقى بمعنى إلى او بمعنى حتى يعني يقول بمعنى إلى أو حتى يعني بمعنى نهايه الغايه خلاص كده يا مشايخ يبقى تقول الزمنك أو تقضين نديني يعني كانك تقول الزمنك حتى تقضين نديني فتقول تقضي فعل مضارع منصوب بفتحه ظاهره خلاص كده مش شايف منصوب بالفتحه الظاهره منصوب باول علامه نصب الفتحه الظاهره لانها لان او هنا بمعنى يا مشايخ وبمعنى حتى او الى اللي هي بمعنى الغايه خلاص كده مش شايف نعم لا الظاهره لانها تقديها تقضيا نين تقضيان يدين منصوب بفتحه الظاهر خلاص كده يا مشايخ طيب وتاتي بمعنى الا مثل قولك مثلا لاقتلن الكافر او يسلم يعني لاقتلن الكافر او يسلم يعني ايه اللي ادرس يعني لاقتلن الكافر الا ايه الا ان يسلم خلاص كده يا مشايخ وتقول يسلم فعل مضارع منصوب بأو وعلامة نصفي الفتحة الظاهرة لأن أو هنا بمعنى إيه بمعنى إلا وبدأوا خلاص خلاص يا مشايخ يبقى إذن التي ينصب فيها بأو إذا كانت معنى أو حتى اللي هي معنى اللي il كانت بمعنى إلا اللي هو بمعنى إيه؟ وبعضهم يجعل او يا مشايخ ناصبه إذا كانت بمعنى كي بمعنى التعليل يعني خلاص يا مشايخ؟ شايف اللي هي بمعنى ايه بمعنى كي مثل قولك مثلا لا اطيعن الله او يغفر لي ذنبي طبعا ما ينفعش تقول لا الله إلا أن يغفر لي زنبي أو تقول لا الله إلا أن يغفر لي زنبي بمعنى معنى كده بعد ما يغفر يعصي ما ينفعش إنما تقول إيه لو طعم الله كي يغفر لي زمن وتقول يغفر فعل مضارع منصوب بأو علامة نصب الفتحة الظهر يبقى, يبقى أخذ ذلك الخلاصة بقى إن أو لها معاني كثيرة في اللغة العربية متى تنصب الفعل المضارع إذا دلت على معنى من هذه المعاني الثلاثة أو الأربعة المعنى الأول إنها تكون بمعنى إلى أو الثاني بمعنى حتى إلى وحتى الاثنين مع بعض اسمهم بإسلوم استثناء اسمهم من تهل المعنى الثالث إنها تكون بمعنى إلا بمعنى إلا اللي هو الاستثناء المعنى الرابع تكون بمعنى كي الذي يبتع خلاص كده يا طيب يبقى إذاً إذا كانت بمعنى واحد من هذه الأربعة يكون الفعل المضارع بعدها منصوب إيه منصوب بها طيب يبقى الشرط الايه يبقى الشرط الاول الشرط الاول ان تكون بمعنى ان او تكون بمعنى الى او حتى او كي او الا خلاص كده الشرط الثاني الا يفصل بين اول فعل فاصل ان يفصلش بينهم بفاصل ها خلاص كده مش هيه طيب مثل مثلا ما ما ضربنا عندك ما عندك المثال الذي ضربناها قلنا مثلا ايه لاقاتلنا الايه الكافره او يسلم صح كده طيب انتبهوا معاي لو انت فصلت بينهم بفاصل لو قلت لاقاتلنا الكافره أو لا ادعه حتى يسلم يبقى اذا ده ايه ما ينفعش ما تصل تنصب الفعل المضارع باو فصل بينهم بجمله أو لا أدع عنه أو لا أدع يعني تقول أو لا أترك خلاص يا مشايخ يبقى إذا انفصل بينهم بفصل يبقى الشرط ألا يفصل بينه وبين الفعل إيه فصل طيب الشرط الثالث لها يقول ألا يتقدم عليها يعني يقول إيه يعني معمول معمولا يعني يتقدم عليها إيه عايز أجيب لكم مثال يوضح لكم المسألة. صراحه مش حضرني فيها مثال الان صريح طيب المهم يعني المهم مشايخ ان احنا بنقول ان هو ايه ان هو إيه مشايخ طيب طيب مشايخ المهم ان احنا بنشترط الان ان ان هي تكون بمعنى الا او بمعنى حتى او بمعنى كي او بمعنى الى فاذا ده الشرط الاول الشرط الثاني احنا بنقول ما يفصلش بينها وبين الفعل فاصل طبعا الشرط اللي هو ليه انه ما يتقدمش عليها عامل لمعمولها يعني لا يتقدم طيب يعني ان يا مشايخ المقصود انه لا يتقدم عليها يعني المفعول به اللي هو يعني انت تعرف الفعل مثلا احنا لو قلنا مثلا ايه لا تقول مثلا الزمنك او تقضيني ديني فانت لو جيت مثلا في جمل في جمل تقضيني ديني فتقول ان هنا لما تيجي تعربها تقول ايه مفعول به صح كده مشايف تمام فمفعول به با ايه اللي عمل النص في ديني يقول تقضيني فبيشترط ان المفعول به ده لا يتقدم على او خلاص كده لو تقدم عليها لا تعمل النص بس أنا مش حاضراني جملة صحيحة في هذا الباب مثلا خلاص ما شئ يبقى دل مقصود إنه إن المفعول لا يتقدم اللي يا يعني ما عمل ما عمل فيه فعل أو لا يتقدم عليها بس أنا مش حاضراني جملة صحيحة في هذا الباب فاعلم إن شاء الله زوجينا تديكم فيها بإيه بجمع. بس المهم الخلاصة معك الآن إن الفعل في هذه الأحوال كلها نقول هو منصوب بإيه منصوب بأو وعلامة نصبي بحسب يعني علامات التي مرت بنا ويبقى إذن الخلاصة معنا الآن إن هذه العوامل العشرة على قول الكوفيين هي التي تعمل النصب بالفعل المضارع بالشروط التي مرت وعلى قول البصريين إن اللي بيعمل النصب السلاسة الأولى فقط وكي إذا كانت مصدرية وما عدا ذلك فهو يعمل بأن مضمرة بعده على خلاف بينهم وإحنا طبعا قلنا للاسف عندنا قول البصريين إن إحنا قلنا في كل هذه الاحوال يصير, إيه؟ يصير الفعل منصوب بهذه العوامل العشر أو الناصب العشر التي ذكرناها خلاص كده مشاهدت لا لا ما لا مش منضبط يعني انت ممكن تقول لي زمانك مش مش حاضرني فيها مثال منضبط بصراحه مش منضبط المثال هو المفروض ان المثال عشان ينضبط ان المفعول به يتقدم على اول فانا مش حضرني فيها مثال منضبط يعني طبعا الفعل لا يجوز تقدمه على اغلب اقوال النحاه فانا مش حضرني فيها مثال منضبط فعلى كل احوال هعلم ان شاء الله لبناتكم بمثال ان شاء الله خلاص يا مشايخ طيب فانتبه الى هذا المعنى طيب لو قلت لك مثلا آه مثلا آه آه آه آه آه تقول آه مش مش راضي يحضر معايا مثال خلاص منا من الامثلات لا مثال صحيح ان شاء الله نضرب بقى امثله للجزء اللي احنا أخذناه الآن فيها يعني. طيب. لما تقول مثلا لا اكلمن زيدا أو اذاكر ها هي ها اذاكر هنا فعل مضارع هل يصير منصوب باو ولا لا لماذا بمعنى ماذا بمعنى ما شيء بمعنى الى طيب انت يمكن تقول بمعنى الى يبقى تقول لو زيد زيد إلى أن أذاكر النح يعني يأتي وقت مذاكره النح أو تقول إلا أن أذاكر النح يبقى إذا وقت المذاكرة لا أكلم طيب لو قلت مثلا لأذاكرن لا الفقه أو أذاكر النح إيه؟ لا ما ينفعش هذه تصير عطف يعني تقول مثلا أذاكر ايه الفقه واذاكر النحو تقول انا أذاكر الفقه او أذاكر النحو انا أذاكر الفقه او أذاكر النحو يبقى هل الفعل بعدها يصير الان يصير منصوب ولا مرفوع يصير منصوب تمام لانها في هذه الحاله تصير مهمة لانها لم تكن بمعنى من المعاني التي أتي معنا خلاص كده شيخ تقول مثلا انا اذاكر الفقه او ياتي الليل او الى احسنتم يبقى الى حتى ياتي الليل او الى ياتي الليل خلاص كده تقول انا اذاكر الفقه او أنجح بمعنى كي احسنت يبقى اذن ينصب بعدها لانها صارت بمعنى ايه كي ولم يفصل بينه وبينه بفصل طيب جيد تقول مثلا انا اذاكر الفقه او اصلي اتبعت اهل بمعنى الاستثناء الا يبقى في هذه الاحوال كلها يصير الفعل ايه سواء بمعنى الى أو حتى أو إلا أو كيف في هذه الأحوال الاربعه يصير الفعل ايه منصوب بها لأنه ولأنه الشرط انه لم يفصل أيضا بينه وبينه به بفاصل. لكن لما في الحالة الأولى اللي هي حالة العطف المجرد لم يكن في هذه المعاني الأربع إذا في هذه الحالة لا ينصب الفعل بها بل يصير الفعل بعدها مرفوع أو على حسب العامل الداخل عليه خلاص مش طيب لو قلت مثلا أنا أذاكر الفقه او حياك الله nie لان في هذه الحاله لا ينصب الفعل انما يصير مرفوع ليه لانه وبين الفعل خد بالك برضو ان الفصل بالقسم مثل الكلام اللي قيه في اذن برضو يعني لو قلت مثلا انا اذاكر الفقه او والله انجح يبقى في هذه الحالة صح ايه يبقى تقول انجح فعل منصوب بايه بأو وعلامة نصب الفتحة لان الفصل بالقسم لا يؤثر انما المؤثر هو الفصل بغير القسم خلاص كده ما شايف اتضحت ولا ايه ويبقى كده احنا عرفنا نواصب الفعل المضارع العشرة وفي الحقيقة الدرس بتاع النهاردة يعني كان خصب جدا فأتمنى ان إنتوا يعني إيه هذا الدرس لأنه من الدروس المهمة يبقى هذه ناقص بالفعل المضارع العشرة إذا وجدت واحد منها مستوف الشروط يبقى تعلم الفعل المضارع نام منصوب بها وعلامة النصب بحسب العلامات التي تعرف عارفنا إن كان صحيح الآخر ينصب بالفتحة وإن كان ومعتل آخر إن كان يعني لما تصل بأخير شيء سواء صحيح أو معتل ينصب بالفتحة وإذا اتصل بأخير شيء فكان من الأمثلة الخامسة فينصب بحز في اليام شايف فينصب بحز في النون وإذا كان مبني ففي هذه الحالة لا محل له من أربا يصير مبني على حسب حركة إذا اتصل بي احدى خلاص يا مشايخ شايف كده احنا انتهينا من مواصف الفعل المضارع